Bismillah. لهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليؤذوا وجادل كيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رب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 وَاتَّقِ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَّقِ السَّيِّئَاتِ يَأْتِ يَوْمَئِذٍ بِأَمْنٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ وَاللَّهُ أفسكم إذ دعون، إذ دعوني إلى الإيمان فتكرون. قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحيتنا سنتين فعترتنا. إلا من ينيب فادعوا الله مخدصين له الدين ولو كري الكافرون رفيع الدرجات ذو العرض يلقي الروح من أمنه على من يشاء a ياضرو كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد من قوته وأثار في الأرض فأخذهم فأخذهم بأنهم كانت تأثير رسل بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى أكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صارقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف وكذب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن يناصرنا فما وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ, وما أهديكم إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي وعليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب غوم نوحي وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يوم تولون مجبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما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 يُبْرِئُ مَرَضَةً عِيَادًا وَيَدُلُّ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يُقْبِضُ ما واتبأ قل عائلة موسى وإني لا أظنه كاذباً وكذلك زلّن لفعل عون ومله وصدّ عن السبيل وما كيد في إلا في تبا قال الذي آمن يا قوم تبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة دنيا متى وإن, وإن الآخرة هي 109. وعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك رَدَّنَا وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّنَ الْمُسْرِفِينَ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ It's صيبا من We <laughs> will يا نبيصير يا خالق رِيبَ فيها، ولكن أكثَرَ الناس، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونَ ناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خارق كل شيء صوركم فأحسن صوركم ورزقكم إلى الطيبات فالقل الله ربكم فتبارك الله رب العالمين with <tifles> multim musí 118. سوف يعلمون 119. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 110. في الحميم ثم في النار يسجرون ثم أقيل لهم أينما كنتم تشركون ذلك يضل الله الكافرين. ذلك كنت بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ودخلوا. والمتكبرين فصبر إن وعد الله حق حق فإنما نرينك بعض الذين علموا أو نتوفّنك أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلو, ولتبلو على يسير في الأرض فإلا استهزؤون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، قالوا آمنا بالله وحده، وكفرنا، وكفرنا بما كنّا. 119. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لم ما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده 110. هنالك الكافرون